وَأَنذِرْ أُمَّ الْيَوْمِ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَنذِرْ أُمَّ الْيَوْمِ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ نحن نرسل الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إن نحن نرسل الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وانظر في الكتاب إبراهيم وانظر الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إن إذ قال لأبيه أأبْت لِمَتَّعُبُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْءَ قال لأبيه أأبْت ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْءَ يا أبت قاد جاءني من العلم ما لم ياتك فتبعني اهدك صراطا سويا أهدك صراطا سويا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إن أعف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هاتي يا ابراهيم وارد اغضب انت الان يا ابراهيم لا لم تنتهي ارجو منك لا أرج وهجرني مليا وهج قال سلام عليك ساستغفر لك ربي قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا انه كان نبي حفيا واعتذركم وما تدعون من دون الله وادع ربي يا شَقِيًّا وَاتَّخَذُوا قَوْمًا وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَنَا رَبُّهَا فَإِنَّنِي أَفْكَرُ أَلَا هُوَ الَّذِي دَعَا إِلَى رَبِّ شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دون اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ اقوَ يا يقوب الم ناسك لهم دون الله وهذا لهم اسحاق يا يقوب جعلنا نبيا وكلن جعلنا نبيا ووابنا لهم بِالرَّحْمَةِ نَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَوَأَرِنَا لَهُمْ مِنْ لُطْفِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا